اه يعني افترقنا خلاص ترى ان خلاص عايز ايامك يا نتهينا خلاص فوي جواب منه ابتديت أقرأ. Onduraya. With mo- لم كانت اسف ودموع وندم على الكلام اللي انت بعته من سنه اللي قلت انت وصداته انا على الكلام ولقيتني بقول ده مش معقول ولقيتني بقول ده مش معقول كل ده حبر فورا النهار كل دا كان حب ولا كنت بتسلي ايديك مش كتبت بقل ولا حد كان غاصب عليك كل دا كان حب ولا كنت بتسلي ايديك مش كتبت بقل ولا حد كان I'll be يا أحلى كد بصدقتو يا أجمل وهم صادفته يا أحلى كد بصدقتو ما يهمني. So oh. خلصني منهم لا دول من حقي مش حبعتهم لك لا, لا دول حته مني روح انت الوحدة دول أجمل حاجة كتبتلي في عمري دو العمر مبارح وكمالة عمري حقراهم تاني وحقبلك فيهم يا فضلت أحبك يا كرهتك بيهم هايز جواباتك يعني افترقنا خلاص عايز ايامك يعني انتهينا خلاص خلاص خلاص